بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد حياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء والأخوات الكريمات سينا رسولك الناس صلى الله عليه وسلم كبرتا جر كيستي وأي دول رسول ربي صلى الله عليه وسلم جنتين جن دول كجد من رسول ربي دول وفي وفي, أرقمو أرقمو وفي في ديمه ل الارغموا ارغموا بعثوا غزو علينا كامو صحابه ان ارغو وفي الرفاء هجفتها جدت ل سريه جن سريان اولا ترسل ربي صلى الله عليه وسلم ارغان سريه عبد سريان حمزه عبد المطلب توني وانت فين قاديم تيف نغاده قريشي يسي غرا مكة ديم تو كراتي باتي ابو نافع سريال لماته سريا عبيده من الحارث سريا عبيده رسول ربي وانت ارجنيف عبيده الم حارث الم عبد المطلب يجو عبايدة بن الحارث ابن عبد المطلب وانت رسول ربي صلى الله عليه وسلم إرقنيف إني نكون إلما أبيرا رسول ربيتي أقاقي إساني جاتون إني نكون إلما عبد المطلب كايو رسول ربي فتهه رسول ربي صلى الله عليه وسلم وانتي اذا يرغنيف ان الله قريش كرات ايي نغاده جرا ها ميشاء الله حكته وان في النجادو في دمتون الرافه توفي سريان لماثا سريا سعد بن ابي وقاصي سيان سعد بن ابي وقاصتني ان لله نجاد من قريشي وردفوا ارجل رسول ربي صلى الله عليه وسلم سادي أولي نما مديناتي دوئي مسلمتو ترى إرقه هجراتي كنسوم ابن الهدمي نما جرمو من قدو نماتي كرسول ربي صلى الله عليه وسلم غاف قباءة غلن إرقبتان سني جججو أولي صاحبو تخيصا إرق إثام مدينة غلني نما دوئي كلثومي كان جججو دولة كران اتقانتو دولة أبواء جرمتيه دلي أبواء يتوني وقا أولا رسول ربي يجرى بياني جي أقول ألمفا قبار رتي تاتي جي أقول ألمفا متا قبار رتي رسول ربي صلى الله عليه وسلم جي أسفراجي أولا دولا وقناتها نيت نمبين قذواء والدان يوقا أبواء جنمتين اللي ني عممتي إسان اللي كبايا نيف نقادي قريشي كارات إيغاني قبولاش دولي رسول ربي دولا تلمتا غضوة بوات ينمتي غضوة بوات يثني ربيع الأول إنكي ستاتي جي أخدني سدفا إجرا إساني إره دولا رسول ربي يقولون كيف يكون هناك مقفى تجيكو غذوان بواتي تنه تنالي رسول ربي نقاد ما كراتي يقول أهبايا دولي سدفات رسول ربي دولا غذوة العشيرة جلمتي غذوة العشيرة انتني رسول ربي صلى الله عليه وسلم جي أجي ماد الآخر كيسا جي أقول أني جهفة لهجراء باين جكت رسول ربي صلى الله عليه وسلم غضوان اتقان تس رسول ربي دولا غزوة سفوان جرمتي رسول ربي صلى الله عليه وسلم ارقا عشيرا دولني بودا حلقا مراسقفا تاني غرا دولة سفواني بايني إذن سن غذوة صفوان جلمت يوقاني غذوة بدري أولا جلمت جدشو غذوة بدري أولا بدري كبرا في ثقراء قفذي سن بدري أولا أتحن بودة سريا إرغني سريا أكمجنة كثحابان ديمني غذوة نموت رسول ربي في ديمني غذوة أفرد ديمني أتحن بودة سريا سريان سريا أتحن تصدف فاجح سريا تدورا تا حمزتي تا اتيانتو سريا ويدا المهاريسي تنصدف سريا سعد بن ابي وقاصي تا افرفدا سريا عبد الله ابن <سؤال> جحش رسول رب عبد بن جحش كانا نخلا جدمتو دق يدني باتي خبي يدنيني ارجع رسول ربي صلى الله عليه وسلم اكتبيتي تقبني امر ابن الحضرمي نمجدم اكتبيتي اجفمي اولي كافره كاسلام ما كيسد اجفمي يسكن اجت عثمان عبد الله حكم من بوجوه الدول قالن يجطو، وانك أفلان صن دمتن يوكانا جاران صن دتشان. سريان أخلى تنا كيسة عبد الله من وجهش يتوقعني، أولي نما أتشي كيسة تي دوئي، أولي نما بوجي أمي، أولي غنيمة ثالثا عبد الله بن جاشي تنخلاتنا كيف تصدي التيمبودا قبلاتوي جيرمه قبلانك تجيرمه جي اراجبا وجعل مفا جي اراجبا ولكا ايجيني رجبا ولكا جه وحين رسول ربي تروفه قبلاك بيت المقدس الراكه عبا جييري جي يديني جي ربي انسان اي مرجيتولا أجيب بعدها أن تته سومتويل دركمتها سوم برنا فجزاكم الله خيرا والسلام عليكم الله وبركاته.